بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتديه لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد إخواني وأخواتي أبنائي وبناتي أحبابنا في الله تبارك وتعالى مع برنامجكم والفجر جنتي الفجر جنتي إلى الله تبارك وتعالى إخواني وأخواتي تحدثنا عن الأشواق الربانية التي تعلم على صلاة الفجر والتي تقلل الأشواق الأرضية التي تحدث بمجرد أن نعزم وأن نستمر على صلاة الفجر فين؟ في المساجد لأن ربنا قال والفجر في أول آية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي في آخر السورة احنا عايزين يعني فعلا نهم مع بعض ونعاهد الله عز وجل أن نصلي الفجرة في المساجد وأخواتنا التي لا استطيعنا في البيوت في أول أذان طيب ممكن تسألوني وتقولوا طيب ايه هي الأشياء الأخرى غير الأشواق الربانية دي فكرة كده إيمانية عالية أو احنا مش قدي الكلام العالي ده؟ خلينا ناخد كده مستوى اصحاب اليمين ونمشي مع بعض اه بس مهم جدا نطلع من اصحاب الشمال اصحاب الشمال بيعملوا ايه لا يصلون الفجر اصحاب الشمال تطلع الشمس وقد ناموا عن صلاة الفجر سيدة عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لمن يصلي الفجر بعد شروق الشمس كيف يرزق قال يرزق رزق كافر انا عايز المعنى ده يطن ويرن بقوة في عقله وجدان كل اخ واخت بيحبوا ربنا ويخافوا من ربنا يعني طول اليوم لما تصريش الفجر في المسجد او في وقته قبل الشروق خلي كده يرزق ورزق كافر طول اليوم تؤرقك تيجي تقرب من رزق ربنا تأكل تشرب ده رزق كافر خلينا نقلل منه النهارة اكل اقل حاجة لان انا مستهلش انا اليوم رزق رزق كافر لما يجي رزق مال وفير او غيره اتصدق لان النهاردة ده رفق كافر مش نسخة إيمان ايمان بعد نطلع من اصحاب الشمال ندخل على اصحاب اليمين وبعدين نرتقي من اصحاب اليمين اللي بيمارسوا صلاة الفجر الى المقربين اللي هم بيحبوا صلاة الفجر ما يقدرش يستغنى عن صلاة الفجر بيقوم لوحد في الفجر دون المقربين تلاقي الهاتف الايمان الاشواق الربانية ارقته ما يقدرش ينام زي ما قلنا الاشواق الربانية تجعل النوم غنبى والطعام قوتى والنطق ذكرة والصمت فكرة والنظرة عبرة فاحنا عزين نصل الى هذه الحالة من الايمان العميق التي توصلنا الى المقربين المقربون هؤلاء ذاقوا حلاوة صلاة الفجر استطعموها صارت حتى منهم ما يحتاجش يزبط المنبع عشان يقوم هو بيقوم لأن الأشواق الربانية تجعل النوم غنضة والطعام قوطة والنطقة ذكرى والصمت والصمت فكرة والنظر عبرى إذن هو ذاته هناخد شوية في الأول نظبط منبع حد صحنا بالتليفون تظبط تليفونك أنت الشخصي زي ما بنظبط على حاجات كثيرة نعرفين بعض كويس بنعمل إيه لما يكون عندنا معايد كويس مهمة بتاع البيزنس مش هقول بتاعة يعني بيسبس يعني حاجات يعني ها ما هو فيه موعيد بيزنس وموعيد بيسبس فكل واحد يضبط مواعيده على اللي هو انما احنا عايزين مواعيد لله قل انما اعيذكم بواحدة ان تقوموا لله اول شيء بعد الاشواق الربانية دي انا مش عايز حطها في رقم لان دي حاجة واسعة جدا حاجة مع الله سبحانه وتعالى اول حاجة ان قرآن الفجر تشهده ملائكة الله معاك حفلة ملائكية وانت نحتصال الفجر او انت بتصال الفجر الله عز وجل يقول وقرآن الفجر صرت الاطراء ان قرآن الفجر كان مشهودا الملائكة بتنزل بتجري اصلا الملائكة بتنزل اللي بتكتب الحسنات والسيئات كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد بلى ورسلنا لديهم يكتبون يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار بيجوا امتى بيجوا وقت الفجر ووقت العصر ولذلك الإنسان الحي قلبه بذكر الله وبنور الله يقول لك خلي الملائكة جيني ونصاحي رايح الجامعة وتجيني في العصر ونصاحي جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون ورديه بتسلم وردية يبقى أول حاجة عندك حفلة ملائكيه، الملائكة دي بتحبك وبتحبنا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ملائكة الملائكة دي لما بشوفنا بنصلي بيستغفر لينا ويستغفرون للذين آمنوا بيقولوا إيه ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيهم السيئات ومن تقل السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم شوفوا الملايكة دي لما تبقى حوالينا من أول اليوم وبعدين حباذة بقى وانت طالع تصال الفجر في يعني من ال... طالع من البيت رايح المسجد ومع كل الصلاوات وتبقى مع كل خروج تقول بسم الله توكلت على الله لا قوة إلا بالله سيدنا الحبيب يقول لك تتبعه ملائكة الله اللي يقول هذا الكلام تقول له الكلمات التالية هديت ووقيت وعفيت وهديت وجعلت لك الجنة منزلا يا سلام من أول على صباحية ربنا كده ملائكة بتقول لك هديت ووقيت وعفيت وجعلت لك الجنة منزلة ايه, إيه الرواع دي تقول لناهم ده خد ايه خد الشيطان بال في اذنه وعله نم امامك ليل طويل فارقد والحديث صحيح المخاري ومسلم اذا نام احدكم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد فان هو قام وذكر الله انحلت عقده فان توضأ انحلت الثانية فإن صلى انحلت الثالثة فأصبح طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلام إذا نحن عايزين نقول أيضا بعد مسألة الفجر والملائكة اللي بتشهدنا بنقول إن الإنسان بقى نشيط من الخارج وطيب النفس من الداخل حديث بنقول كده الحديث, الحديث المخاربة ومسلم مثل عن أبي وريرة من أروع وأدق وأصحب حديث والمقابل سيء جدا خبيث النفس من الداخل كسلان من الخارج يعني الشكل والمضمون ضايع ليه؟ لأنه ما صلاش الفجر يعني لما تلاقي نفسك متضايق طول اليوم قول ما أنا خبيث لأنه ما صلتش الفجر لازم أطيب النفس فلازم أصال الفجر لما تلاقي نفسك طول نهار مرحرح كده و و... يعني كسلان وزهقان وتعبان الله ايه الحكاية انا معنى النهاردة لان ما صلتش الفجر في الجامعة او ما صلتش الفجر في اول وقته في البيت اذا كانت اخت من الاخوات مع اولادها او بناتها لذي دي تأتي الى اذهانها مباشرة صلاة الفجر الفجر ده من خصائصه انه بيبدأ مع الفجر الصيام في رمضان ولهؤلاء الذين عشق الصيام فيصومون النوافل والأذان بتاع الفجر هو إعلان الامساك أذان المغرب إعلان الإفطار إذا أذان الفجر تحول في عمق المسلم أن يقول فيه حلال وحرام لأنه في الصيام يقول وقف وقف إيه خمس حاجات إيه هم الطعام والشراب والجماع والاستمناء والاستقاء. إذا رحلتنا في الصيام بتبدأ من الآذان أذان الفجر وبتعلمنا حتى لو ما في الصيام إن كلمة الله تقول لنا إن في حلال وحرام لا يتعداه الإنسان على الإطلاق ومن يتعدى حدود الله يتوقع الظلم نفسه بتبدأ مع كلمة الله أما يقول الله أكبر كل يوقف وعند الغروب الله أكبر يبقى من حقه يأخذ الأشياء الحلال التي كان محروما منها يبقى الأذان الفجر له علامة فارقة بتعلم الإنسان إن الله في حياتي هو الذي يوجهني وليس الهوى مش أنا مزاج أخذ الحاجة دي أخذها أعمل دي أعملها بحبها ماشي لا الله أكبر وبتبدأ إن كنت تسمع ست مرات في الأذان واربع مرات في الاقامة على يعني المذهب الشافعي مثلا بتسمع عشر مرات على صباحية ربنا الله اكبر عشر مرات انتوا عارفين معنى ده ليه حتى يستقر في عمق وجدان الانسان لا مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة عشر مرات ان الله في عمقي ووجداني في قلبي في ذرات جسمي فيما املك من مال في اولادي واهلي وخلاني في شركاتي مؤسستي في دولتي في كل شيء الله اكبر من كل شيء الله اعلى واجل من كل شيء هذا هو المعنى مش كلمة اذان نسمعها والنام نسمعها عشان نصحى مش نصحى ايضا باكسادنا فقط القلوب كمان تصحى النفوس تتحرك الله أكبر من كل شيء وكل ركعة تركعها ستة لسبع مرات إذا كان في تشهد ما فيش بتقول الله أكبر في تكبيرات الانتقال يقول الشيخ الغزالي رحمه الله في كتاب خلق المسلم على ما يصيح المؤذن خمس مرات في اليوم الله أكبر إلا ليتحول كل مسلم إلى إنسان عزيز أبي قوي فيما يتعلق في أمور الدنيا لأن الله عنده أكبر من كل شيء لا يذل نفسه إلا لله ولا ينحمي إلا لله ولا يمكن أن يتنازل عن شيء لله لأن الله في حسيه أكبر من كل شيء ثم يقول لله ذر عمر كان إذا رأى رجلا يمشي بين الناس متمايلا يعلوه بالذر يقول لا تمت علينا ديننا أماتك الله وكان يقول أحب للرجل إذا سيم خطة خسف أن يقول بملئ فيه لا لأن الله عنده أكبر من كل شيء الله أكبر الله أكبر, أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة تعالى حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم تفكير لأن الإنسان نايم الهوى شديد وهوى النوم حلو عايز تنام وتتدفى ولا ده كان الدنيا يعني حر يعني يكون البرودة كده لا لا لا لا الله, الله الآن أكبر من كل شيء والصلاة خير من النوم قطعا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إزايدة فتنة لا يمكن على الإطلاق من هنا بنقول لأحبابنا وشبابنا وبناتنا قوموا لصلاة الفجر قوموا لصلاة الفجر لسه في حاجات جاي كتير عن ايه عن المكاسب اللي انا وانت هناخدها لما نصال الفجر مكاسب عالية جدا جدا فارجوا ان تتابعونا في حلقة القادمة عن الفجر جنتي لكن ارجوكم قوموا لصلاة الفجر وانتم تعيشون أن الملائكة معكم تحوطكم تحتفل بكم أن صلاة الفجر تبعث النشاط والحيوية والقوة وتنفي الكسل والخمص وأن صلاة الفجر تبدأ بالأذان والأذان هو إعلان أنني أنزل على أمر الله تبارك وتعالى لا أمر الهوى والشيطان جزاكم الله خيرا شكر الله لكم السلام عليكم رحمة الله وبركاته Thank <laughs> you.